وعذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأنا لا ندري أشعر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا غننا أن نعجز الله في الأرض ولن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 فمن أسلم فأولئك تحرم رشدا وأما الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا سلكه عذابه صعدا وأن المسجد لله فنا تدعوه معه أحد وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما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 نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون لَهُ يجعل له ربي أمدا عالم الغيب, عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا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 قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.